أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا, خوفا وطمعا ومما, رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما لهم من قررة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات لأوى نزلا, نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم, فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عذاب النار وَقِيلَ لَهُمْ عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الَّذِي بِهِ